Salaamu Allahu akbar, Allahu akbar. الحمد لله محمد والسعين والسهدين والاستغفرون ونعوذ بالله بشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلنتج له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فالله مجزه خيرًا كما جزيت كل نبي عن أمتي ثم أما بعد اليهود والشيعة في سلة واحدة لما هذا الموضوع بالذات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا تحذيرين التحذير الاول رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعوا سنن من كان قبلكم وفي روايه لا تتبعوا سنن من كان قبلكم حذو القذ بالقذ حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتمو وفي رواية حتى لو سلكوا جحر خراب ضب لسلكتمو قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أي فمن غيرهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته بأبيه وأمّه أن الأمة سوف يأتي عليها وقت من الأوقات تسلك في كل فعل من أفعالها ما يفعله أعداؤها في صفاتها وفي أخلاقها وفي تحركاتها، فجاء التحذير النبوي يقول: لا تتبعنا، وهذا خرج مقام الإخبار في مقام الإخبار، لكن معناه التحذير لأن المسلم لا يحتاج من أي وصية تحذيرية من عدوه، فكيف يسير على ضرب عدوه؟ وكيف يقتدي بمن يقتله في كل يوم وفي كل زمان وفي كل وقت؟ وإذا ما وجد فرصة انقض عليه انقضاداً لا يريد أن يترك شيئاً لا كبيراً ولا صغيراً من ممتلكات الإسلام إلا ويريد أن يستحوذ عليها وجاء التحذير النبوي الثاني قال صلى الله عليه وسلم شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه إذا ما مُدَّت يد الرجل اليهودي إلى المسلم أو مدّت يد الرجل الشيعي إلى المسلم، فوراء ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحذّر تحذيرا شديدا اللهجة يقول شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه إذا استقامت الوصية الأولى في مقام في مقام التحذير واستقامت الوصية الثانية في مقام التحذير عند العبد المسلم. فلا بد أن يعلم أن ما يحدث بين اليهود وبين الشيعة على وجه الأرض فيلم منزوع النهاية حتى لا ينخدع جملة كبيرة من الذين يسمعون إلى الإعلام الفاجر الذي يريد أن يلتأم المسلم مع عدوه ظنا منه أن جمله من المسلمين صاروا في خانة الغفلة والسذاجه لا يدرون ما يحدث في دنيا الناس إن هؤلاء على مدار التاريخ مع نشاه طيار الشيعة في العام الخامس والستين من الهجرة حتى يومنا هذا ما نعلم في خبر من الأخبار أن هؤلاء الأراضل سواء كانت لهم قوة أو ليست لهم قوة ارادوا في يوم من الأيام أن يخدموا الإسلام ولو بجزء من المئه بل صاروا حربا شديدة على الإسلام ونظرا لأن الحديثة وربما يطول حول هذا الأمر فقد قسمته إلى قسمين القسم الأول عن العدو اللدود للمسلمين منذ أبد الضغط ألا وهم اليهود والقسم الثاني ألا وهو الوجه الثاني لنفس العملة لكنه يتزيى عند الأفاضل بزي الخبس وإذا ما قلت لانسان لدغ في يوم من الأيام من الحية ما الذي اتى بك إلى واكر الحية؟ فجعلتها تلدغك في يوم من الأيام اللدغ القاتلة ألم يكن عندك دراية وعندك فهم وعندك دراسة للواقع متأنية تعلم أن هؤلاء لا يفترقون عن الحياه السامة في أي شيء بل إن الحيه تتربص بعدوها في أي وقت أو في أي حين تريد أن تنقض عليه لا تصدر صوتا لكي تعلم أنها سوف تنقض عليك إنما تتحرك بحركة لولبية خبيثة فإذا ما وصلت إلى عدوها بثت سمها وهؤلاء يسيرون على هذا الضرب والمعروف أن العلامة المعقوفة التي يحركها اليهود هي علامة الحية هم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم كالحيات لا يفترقون والعدو الثاني الذي يتعامل بنفس المنهج اتفق الجميع من هؤلاء اليهود ومن الشيعة على القضاء على السنة في بلاد الإسلام والذي لا يرى ما يحدث أمامه فهو يحتاج أن ينظر إلى الشمس لكي تعلمه أن الضوء الواضح في وضح النهار لا يحتاج إلى وصية من معلم ولا يحتاج إلى بيان من واعظ ولا يحتاج إلى صرخة من منبه في وقت من أوقات الشدة التي ربما يتعرض لها المسلمون في أي وقت من الأوقات المقبلة على مسامعهم لقد شحن القرآن الكريم بالتحذير من أمة يهود قبل أن تنشأ وبعد أن نشأ مولئ القرآن الكريم آيات واضحات بينات صريحات سليمات تنبه المسلم الذي من المفترض أن يكون عنده ضربة ووعي كامل تام أنه لا بد أن يأخذ حذره من هذه الأمة الملعونة، لكنه للأسف كما كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الناس صارت تقتدي بهم وأنا أذكر لك الصفات القرآنية، لكنني لن اتي على كلها لأنها كثيرة جدا، إنما سوف أذكر بعضها مما ورد في القرآن الكريم. لقد كثرت في البلاد الإسلامية المظاهرات. والاعتراض على كل صغيرة وكبيرة من أين أخذوا ذلك؟ قال تعالى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها رد النبي الذي علمه علمه رب العالمين سبحانه وتعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ماذا تريدون من وراء المظاهرات؟ ماذا تريدون من وراء الاعتراضات اذا كان الرجل يعترض طريق طريق المسلمين العام لا يريد لسيارة ان تمر ولا يريد لطعام ان يمر الى اهل هو انما يريد ان يعترض على كل صغيرة وكبيرة قال صلى الله عليه وسلم لا لتتبعن سننا كل شيء هيعمله هؤلاء الملعين سوف يقتدي بهم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صريحة قال حتى لو أتى أحد أحدهم أمه جهارا نهارا لكان فيكم من يفعل ذلك والرجل الذي اغتيل في تونس كان يقول لو تمكنت من القرآن لبلت عليه ده مش عايش وسط المسلمين ده مش كان في يوم من الأيام بيصلي وصارت سائرة عظيمة جدا على رجل تكلم في حق ببعض الكلمات إن المسلمين يحتاجون أن يقفوا وقفة ميدانية حتى يتميز فسطاط الإيمان عن فسطات الضلال والفجار والفاسقين والكافرين لا بد أن يتميز أهل الخير من أهل الشر لا بد أن تساند يا عبد الله كل كلمة صالحة تريد أن تجعل بيتا يقام في أي بلد من بلاد الإسلام يريد أن يقيم رجل من الرجال خيرا تساعده تسانده قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت مش لأي حد مش لأي إنسان قال تعالى أعدت للمتقين وأخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى أن العمل لا يقبل من أي إنسان قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين مش أي حد صلاة وترفع مش أي حد صيام ويرفع مش أي حد طاعة وترفع مش أي حد صدقات وترفع إنما يتقبل الله من المتقين قبل أن تفعل شيئا في حق بلدك في حق ربك قبل ذلك في حق نبيك صلى الله عليه وسلم في التقصير او في البعد عن طاعة الله لابد أن تعلم أن التحذير القراني لا يحابي احدا بعواطف انما يقول انما يتقبل الله من المتقين اذا كنت تريد ان تكون من المقبولين لابد بد ان تكون في خانة المتقين اذا كنت تريد ان تكون من المقبولين فلا بد ان تكون من المتقين والمتقي اخبرنا عنه ابو هريره رضي الله عنه عندما سأله عمر فقال ما هي التقوى يا أبا هريرة برغم علم عمر الميداني الكبير لكنه يسأل أن الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليل ونهار قال ما التقوى يا أبا هريرة فرد أبو هريرة على عمر مين بيسأل مين قال فلما قال له شيت بطريق ذي شوك أنت مشيت في سك فاشوك قال نعم قال ماذا صنعت قال شمرت واجتهدت ألا تصيبني الشوكة. قال فكذلك هي التقوى يا أمير المؤمنين. إنك تجد رجالا كبارا وصغارا من الشباب لا يبالون بأي جرم اقترفوه ولا أي ذنب فعلوه. السبب غياب التقوى، غياب العقيدة السليمة، غياب الأخلاق، غياب الطاعات، انتشار الفساد من جميع جهاته. ما السبب يا عباد الله إن الأمة الملعونة كانت ما زالت تتربص بالمسلمين تربص الحياة حتى خرج منهم جيل صار يقلد أعداء الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة وهذا ليس بكلامي إنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمة ربما يسير فيها شق صنف من الناس عينه من الناس تقتدي بهؤلاء في كل صغيرة وكبيرة والمفترض أن العبد يحذر عدوه لأن عدوه يريد أن يقتله في النهاية إذا كنت أخدم قاتلي إذا كنت أمهد الطريق لقاتلي إذا كنت أعين قاتلي فأنا اعد من الذين لا يفقهون ولا يفهمون أما إذا كنت أحذر من عدوي واتربص به كما يتربص بي وأعد له كما يعد لي واستعد له كما يستعد لي ولا أنام كما لا ينام وأفعل كل كبير وصغير في سبيل ألا يقتنصني عدوي لأنه لو اقتنصني لن يتركني إن المسلمين ما زالوا في كثير من الآونة يثبتون للعالم أن جملة منهم يحتاجون إلى توصية نبوية قرآنية واضحة صريحة ما هي الصفات التي ذكرنا الله سبحانه وتعالى بها عن هذه الأمة الجرثومية السرطانية الفتاكة على وجه الأرض لقد ذكرنا القرآن الكريم بكثير من الصفات. من الصفات إذا كنت أنت أيها المسلم تعظم ربك مهما كان المسلم عنده من التقصير ومن الذنوب لكنه في النهاية يعظم ربه يحترم الأوامر التي تأتي إليه من ربه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لكن هذه الأمة لا تحترم لا ربا ولا غيره قال تعالى وهو يصف هذه الأمة الملعونة قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ما رب العباد سبحانه وتعالى حتى عند الضوائق الشديدة عندما كانت تضيق عليهم الأمور كانوا يذهبون إلى نبيهم المضطر يضغط على نفسه يركع يسجد يبكي لكن هؤلاء ما كانوا يبكون كانوا يذهبون إلى موسى ويقولون ادع لنا ربك روح اذهب إلى ربك انت ليس ربنا نحن فادعوه أنت لكي يحل لنا مشكلتنا نحن انظروا إلى سوء الأدب إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى وصية رب العالمين سبحانه وتعالى أننا إذا ما وجدنا في مجتمعنا رجل لا يحترم ربه رجل لا يقدر ربه المفترض أن تقوم القيام عليه من الجميع لا أن يسانده جملة من المنافقين وجملة من العلمانيين يسانده هذا ويشجعه هذا وهذا يدفع له بالملايين لكي يقف أمام دين الله سبحانه وتعالى يريد منه أن يسكت فم القرآن أو يسكت خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً لن يحدث برغم أن هذا وجد, برغم أن هذا وجد بين المسلمين لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه بالمرصاد لكل من يريد أن يقف ضد أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الصفة هذه مع رب العالمين سبحانه وتعالى فهي ايضا مع الأنبياء لقد صارت بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء نبيا وراء نبي أليس فيهم نبي صالح؟ أليس فيهم رجل يريد أن يهديكم خيرا من عنده أليس يريد أن يبين لكم إن اليهود برغم ما يفعلونه دولة دينية تعتني بالسياسة وتعتني بالاقتصاد وتعتني بجيشها أعظم اعتناء والذي لا يصدق ذلك فليسمع هذا الخبر رئيس الدولة ورئيس المخابرات ورئيس الوزراء يمتلك نسخة من التوراه التي لا يوجد فيها لاعب كثير لكنهم يخبؤونها عن شعبهم إرادة منهم أن يجمعوهم في أي وقت تظهر فيهم الفرقة شعب ممزق داخليا شعب عنده نفسية حقوده على العالم أجمع وبرغم ذلك استطاع كباره أن يجمعوا دفته لكن المسلمين الأفاضل الكرام المغاوير الذين كان لهم في يوم من الأيام سيطرة على العالم ما زالوا يحثون الخطى حتى هذه اللحظة إلى جمع كلمتهم فما استطاعوا. السبب هذه وصية من عدونا يقول لنا من خلال الواقع أنا مع فرقتي مع خبسي مع بعدي عن دينكم أنتم استطعت أن أجمع أمة اليهود تحت قبضة واحدة أليس لكم في قدوة تقولون لأنفسكم إذا كان الشراذم الاراذل الخبثاء ابناء الحيات استطاعوا أن يجمعوا أنفسهم أليست هذه وصية للمسلمين اجمعين لماذا لم تستطيعوا أن تجمعوا أنفسكم ألم تتربوا على القرآن ألم تتربوا على سنة النبي العدنان ألم تسيروا في ركب النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا إلى قال الله إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تعانوا من آثار الفرق الطاحنة بين المسلمين ألم تسيروا على ضرب غيركم في يوم من الأيام فما استفدتم ألم تسمعوا هذه الوصية التي خرجت من القرآن الكريم تأمرنا بالاتحاد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن أمة اليهود ما زالت فيها الصفات حتى الآن الخبس والاعتراض على كل صغيرة وكبيرة الأمة المسلمة أمة سهلة لينه تكاد أن تسمع فتستجيب قال صلى الله عليه وسلم إن, إن المسلم خلق مفتنا النسية فإذا ذكر تذكر لكن هؤلاء نظرا لخبث طويتهم تغيرت قوانين التوبة بالنسبة إليهم لما عبد جملة منهم العجد جاء الأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى ينقله لنا القرطبي رحمه الله قال كان عدد اليهود في هذه الاونه اثنين مليون واثناشر الف رجلا هذا من باب التوضيح وليس من باب الحص لان هذا الخبر خبر اسرائيلي قال فلما عبد العجل منهم جمله كانوا قد وصلوا الى اثنين مليون يعبدون العجل شعب الله المختار كما زعموا الذين لا يقهرون كما زعموا اصحاب العقول والاختراعات كما يتمنونهم هؤلاء عبادة للعجل لم ينجوا من عبادة العجل في هذا الوقت كما قال القرطبي إلا اثنا عشر منهم الذين نجوا من عبادة العجل إثناشر ألف واحد منهم فأمر الله سبحانه وتعالى لإثناشر ألف أن ياتوا على جملة كبيرة من من عبدوا العجل انظروا إلى التوبة عندما تشتد قال أمرهم رب العالمين سبحانه وتعالى بعدما يأتي الظلام الدامس عليهم بعد الفجر أم تقوم بينهم مقتلة قال أهل العلم قتل منهم في يوم واحد سبعون ألفا حتى جاء موسى إلى ربه وقال يا ربي إن أمة بني إسرائيل سوف تهلك أغلبهم عبد العجل نعم لكن أعف عنهم فرفع الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك بعدما شدد عليهم في باب التوبة لكن الإسلام سهل الليل ماذا فعلت من الذنوب؟ أي زنب على وجه الأرض مهما على مقداره سواء كان الإنسان وصل إلى درجة الزندقة أو الانحلال الخلقي أو البعد عن الطاعة أو القرب من المعاصي فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله كما روى مسلم من حديث أبي موسى الأشعري إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل هل وجدتم على وجه الأرض بابا مفتوحا اعظم من باب التوبة عند المسلمين هل وجدتم بابا رطبا لينا سهلا ميسرا هل عباد الله المسلمين أفضل من هذا الباب لكنهم هم كان إذا أراد الرجل إذا سقطت نقطة من البول على جسده لابد أن يقطع الثياب التي أتى عليها البول ثم يأتي إلى الجلدة التي سقط عليها البول فيقطعها أيضا فإذا ما ارتكب ذنبا بالليل أصبح مكتوبا عليه بالنهار على باب بيته بالنهار فلان ابن فلان فعل بالأمس الذنب الفلاني إن الإسلام عظيم إن دين الله سبحانه وتعالى رقب لين، لكن المسلمين يحتاجون أن يستيقظوا تحتاج قلوبهم أن تعود مرة ثانية إلى طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى صحيح أن المسلمين لا يموتون لكنهم ربما ينامون لكن النوم قد طالت يا عباد الله فمنذ ستمية سبعة عندما أخذ المسلمون أرض فلسطين حتى جاء عام تمانية المعروف فأخذها الإسرائيليون من المسلمين ظل المسلمون يهيمنون على أرض فلسطين أكثر من أحد عشر قرنا لأن الفترة الطويلة دي تخللها قرابة لاثنين وتسعين سنة احتل الصليبيون أرض فلسطين لكن الله سبحانه وتعالى يخبركم من خلال هذا الحدث أن المسلم قويا أن المسلم ما زال قويا حتى هذه اللحظة لكنه يحتاج أن يفيق يحتاج أن يستيقظ مرة سانية فلا يقتدي بأمة اليهود لا في صغيرة ولا كبيرة إذا كان المسلم قد بدأ أعداء الله سبحانه وتعالى في الخارج والداخل يبثون في قلبه الرعب من خلال هذه الأمة التي سيطرت على مقاليد أجهزة الإعلام في أغلب البلاد لكن الله سبحانه وتعالى صاحب الخبر الحق يخبرك أن كل هذا لا يساوي شيئا قال تعالى ولا تجدنهم احرص الناس على حياه اليهود لا يخافون من رب العالمين لكنهم يخافون من العباد اكثر من خوفهم من رب العالمين تصوروا أن المجتمع اليهودي كله بلا استثناء إذا أراد أن ينام لا ينام إلا والسلاح في يديه وإن تخلى عنه جعله تحت وسادته وإن تخلى عنه جعله في جيبه لا يترك اليهودي الكبير أو الصغير سلاحه لا بليل ولا بنهار من جدة الجبن والخوف ولذلك أخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى عندما عرض عليهم الموت قال ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين إذا كان المسلم يريد أن يثق في خبر الله فلماذا لم يتحرك؟ لماذا ما زال الجبن يسيطر على بلاد المسلمين؟ إذا ما صرح كبير من كبرائهم توارى قادة الإسلام تحت المناضد يخافون أن يقذفهم عدو الإسلام بقذيفه في أي وقت لكن الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا إنسان جبال لا يستطيع أن يقف أمامك في أي وقت أو في أي لحظة إذا كنت لا تصدق كلام رب العالمين فلا فائدة فينا إذا كنا لا نريد أن نحقق كلام رب العالمين على أرض الواقع لا فائدة فينا ماذا صنعوا للنبي في قينقاع؟ ماذا صنع للنبي في بني قريضة ماذا صنع للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ماذا صنع للنبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير لم يصنع للنبي شيئا بل خرج علي بن ابي طالب في خيبر وهو يقول وينادي من يقاتلني وسوف اقتله من أمة يهود لما خرج له مرحب بطل اليهود رد عليه علي بن ابي طالب بانني شاك السلاح بطل مجرب إذا ما أردت أن أكيل لعدوي فأكيل له كيل السندره لقد رب النبي عليا فأزل هذا الجنس على وجه الأرض فما زالوا يذكرون حوادث خيبر وما زالوا يذكرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المقتلة التي أدب بها الذين اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقد عهده الذي كان معهم في معركة بني قريض المشهورة إن الإسلام ما زال يعلمنا أنكم أيها المسلمون أمة الرجال أمة الأبطال الذين لا يخافون أحدا على وجه الأرض إنما يعملون الخوف لواحد فقط ألا وهو رب العالمين سبحانه وتعالى فكيلة في عهد الدولة السعودية لرجل ريفي يسير والطيران البريطاني عمل يحلق فوق سماء السعودية انظروا لما الإنسان تكون عنده فطرة ما ترباش على أجهزة خبيثة. قال له قالوا هذا أنت يا فلان سوف يقصفك البريطانيون بالسواريخ والطيران الآن فقال أنتم بتتكلموا على الطيران كثيرا والسواريخ كثيرا الطيران هذا فوق الله والله الله فوقه قالوا ربنا فوق الطيران قال خلاص اللي فوق الطيران هيقضي على الطيران إذا ما وقفنا نحن أمام الطيران رجل بلدي رجل كلامه بسيط لكنه أخذ ورضع من كتاب الله سبحانه وتعالى إذا كان المسلم عنده بعض جذيب في هذا الكلام فقد أخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى عن لحظة قتالنا معه قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون إذا كان المسلم يريد أن يتماسك بعض الشيء أنا لا أقول كل شيء. فقد قال الله سبحانه وتعالى عنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ليه؟ قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يفهم لا يجتمع مفرقين مبزعين القلوب لا يقاتلون وإن قاتلوا فيقاتلوا من وراء الجدران وبرغم ذلك أمة المليار قد حذفت منها الأسفار فما زالت حتى الآن لا تستطيع أن تناطح أمة يهود وأنا أشكر وأؤكد شكراني لمن يقوم ضد هؤلاء من أهل غزة الأبطال المغاوير الذي الشاب يسير في الطرقات لا يخاف احدا لا يخاف على نفسه وقد قال رئيسهم في يوم من الأيام من أعدائهم ماذا تصنع للذين يفجرون أنفسهم أنت تعمل لهم إيه قال ماذا أصنع لرجل يريد أن يموت أن يعمل له إيه أنا عاوز لموته طيب هو عاوز يموت ماذا أصنع له ماذا أصنع لرجل أن يموت المسلم حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف يأتي عليها زمان من الأزمنة يكثر عددها لكنها تكره الموت وتحب الدنيا والسليم أن تحب الموت ولا تكره في الدنيا إلا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي بسند حسن قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عليك وانت جالس على طعامك على شرابك على مائدتك مع أولادك تضحك بملء فيك هل الدنيا صارت عندك ملعونة أم تريد أن تخلد تريد أن يمضي بك الركب إلى آخر قيام الساعة لا تريد أن تموت أخبرنا رب العالمين لكي يقطع هذا الباب عند المسلمين قال إنك ميت وإنهم ميتون فقد مات آدم ومات كل الأنبياء والرسل ومات الصالحون ومات الخيرون وبقينا نحن لكي نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بأن نقتدي به استغفر الله سبحانه وتعالى وكل خلصا الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على الذين اصطفى ثم ما بعد إن أمة اليهود لا تتكلم إلا بالكذب ولا تتحرك إلا بالحقد ولا تتنفس إلا بالبغضاء والضغينه كلما أرادوا أن يفعلوا شيئا في أمة الإسلام لكن الله سبحانه وتعالى يطمئننا أن هذه الأمة لن تستأصل قال تعالى كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله إن المسلمين لا بد أن يتربوا على الشجاعة والرجولة والبطولة والشهامة لا يستطيع اليهود أن يستاصلوا أمة الإسلام وحروبهم مع المسلمين إنما هي حروب جزئية ليست حروب كلية وإذا كانت هناك حروب كلية فإن القرآن يقول لنا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاؤها الله لا يستطيعون أن يقضوا على المسلمين إن أمة الإسلام ضمن له رب العالمين سبحانه وتعالى أن تعيش حتى قيام الساعة لن تستطيع أمة على وجه الأرض أن تقضي عليهم هذا خبر رب العالمين سبحانه وتعالى وأيضا خبر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود مش تقوم الساعة حتى يلتقي المسلم مع اليهودي وإن تهرب المسلم لا بد من موقعة بيننا وبين هؤلاء قال إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث بالذات لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وهم الآن أخذوا لفظه كده من الحديث إلا شجر الغرقط وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم قال فيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر وصية النبي صلى الله عليه وسلم أم جبانه لا تستطيع ان تقف أمام المسلمين الانسان بيستغرب المسلمين الاعداد المهولة دي أليس هناك كما قال شيخ كشك رحمه الله لو بسقوا على اليهود لأغرقوهم لو كل مسلم بسق بسق فقط على أمة اليهود كانوا أغرقوا هذه الأمة المرزولة لكنهم يخافون ان يبصقون ان يبصقوا على عدوهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر فيقول الحجر والشجر بيخدم المسلمين حتى الحجر والشجر غضبا من هذه الامه يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فقتل في بعد كده وصيه في بعد كده خدمه في بعد كده تشجيع للمسلمين قال إلا شجر غرقت فإنه شجر يهود الشجر الوحيد اللي هيقف معاهم الآن تجدون أرض فلسطين قد امتلأت من زراعة شجر الغرقت خوفا من المعركة التي بين المسلمين وبين اليهود في بعد كده درجة يصل هؤلاء الجب إلى هذا الوضع ان الرجل عندما يقف منهم ويتكلم بكلام ملء الفم قلبه لا يستطيع أن يتحمل أن يقف أمام المسلمين أبداً بل هم كذبة بدليل رجل منهم قال عبد الله بن سلام بعدما أسلم فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت يعني أكثر من الكذب قال وماذاك قال إذا أرى أن تأتي بهم فتسألهم عن عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام كان حبر من أحبارهم كان كبير من كبارهم. فجاء باليهود قال ما عبد الله بن سلام أي فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وكبيرنا وابن كبيرنا مدحوا متحا كثيرا فقال أرأيتم إن أسلم عشان الإنسان ما يطمعش في هؤلاء إنهم يمدوا إليك يد العون أو يساعدوك فإذا ما زاروك في بلدك فهم يتحسسون تحسس الحية هل ينقضون الآن أم يؤجلون الانقضاض لبعض الوقت قال فلما جاءوا قال أرأيتم إن أسلم قالوا ما يسلم بعيد عنه ذلك قال عبد الله بن سلام اخرج فخرج عبد الله بن سلام وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رد اليهود اللي كانوا بيمدحوا فيه من لحظات قالوا انت شرنا وابن شرنا انت سفيهنا وابن سفيهنا انت جاهلنا وابن جاهلنا قال عبد الله بن سلام ألم أخبرك يا رسول الله ان هؤلاء أمة بهت أعلم كذبه؟ يريدون أن يسيروا وراء الشيطان اتحد اليهود مع الشيطان لا يريدون أن يفعلوا شيئا إلا كما وصاهم الشيطان فهل هناك من بشرة قرآنية تطمئننا أكثر وأكثر على هذا الباب إن البشريات القرآنية كثيرة جدا بل الآيات التي وعدتهم هم وعدت المسلمين أيضا بالتمكين قال تعالى وأورثنا, الأرض وأورثنا أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشارق الأرض ومغاربها لمين؟ الذين كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها هذه الآية في سورة الأعراف تخبرنا عنهم عنهم هم أن الله سبحانه وتعالى أورص الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها من بعد ما كانوا قد وصلوا إلى درجة عالية من الضعف رفعهم الله القرآن يقول لك إذا كنت ضعيفا متمسكا بدينك على أي دين القانون، الكون يسير على نظام حدده رب العالمين إنه دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط اللي بيحاول يلف ويدور حوالين الدين ده شغله اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة اللي بيحاول يسمع الكلام ولا ينفذه وقالوا سمعنا وعصينا شغلة اليهود اللي بيسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا يريد ان يقتدي به ويتلاعب به يحرفون الكلمة من بعد مواضعه الذي يسمع كلام الرحمن ويعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد ان ياتي الى المعصية فقد اخبرنا رب العالمين ان امه واحدة فقط على وجه الارض قال لها رب العالمين كونوا قرده خاسين جعلهم الله قرودا وخنازيرا بسبب بسيط إن بعضهم كان بيحب يسمع ما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى من الموسيقى وغيرها رب العالمين سبحانه وتعالى يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى أورث المستضعفين مشارق الأرض ومغاربها لما رجعوا إلى شرع رب العالمين سبحانه وتعالى وسوف يرزقهم الله سبحانه وتعالى بمن يذيقهم البأس في الدنيا قبل الآخرة أمة اليهود أخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى في الآيات التي نختم بها في سورة الإسراء, في سورة الإسراء أن الله سبحانه وتعالى قال عنهم لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا كتب التفسير تقول إما هذا حدث قبل الإسلام أو بعد الإسلام لكنني وجدت كلاما للدكتور عبد الكريم الخطيب أرى منك ان تتدبره معي فهو يكتب بسلاسل من ذهب قال إن أمة اليهود لم تتملك على وجه الأرض إلا مرتين على مدار التاريخ المرة الأولى بعد عهد سليمان بعد العهد الحسن لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا انهم سوف يفسدوا على يد رحب عام لو كان من سلالة سليمان عليه السلام قال فلما تملكوا انقسمت المملكة إلى قسمين أحدهما على يد رحب عام والثانية على يد يهوذا فصلت الله سبحانه وتعالى عليهم في هذه المرة أهل الفرس على المملكة الثانية وأهل بابل على المملكة الأولى فقتلوا من الأولى سبعين الفا وأبادوا الثانية فلما تملك المسلمون هذه الأرض الأحد عشر قرنا جاء اليهود في المرة الثانية أخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى رزقهم مالا واولادا وجعلهم أكثر نفيرا عبر في الأولى بصيغة الماضي ثم جاء في الآيات الثانية بصيغة المضارع ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما على تتبيرا هذه المرة الدكتور عبد الكريم يقول أن هذه المرة لم تحدث بعد لأن الدكتور زغلول النجار يقول أن هذا حدثت في عهد النبي لكن لكم لم تكن لهم الشوكة ولم تكن لهم القوة من السيطرة الميدانية وكثرة المال والولد والفساد في الأرض لقد كسر النبي صلى الله عليه وسلم شوكتهم لكن آية الإسراء تقول إن إلا هيأتوا هيسوء وجوهكم ويدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة مين اللي دخل المسجد أول مرة دخله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجيش أبي عبيد بن الجراح عندما كان المسلمون متحدين مع بعضهم البعض حتى يعلم المسلم الفرقة دي مش هتدخل المسلمين أرض فلسطين عدم تطبيق شريعة الرحمن وعدم وجود رجل مثل عمر بن الخطاب يجمع كلمة المسلمين على يد واحدة على شرع واحد بقيادة قائد ميداني قوي لجيوش الإسلام كأبي عبيدة مش هيدخل المسلمين أرض فلسطين ولم تعود إليهم حتى يعود كما قال القرآن وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا علو بني إسرائيل هيتحطم علو بني إسرائيل سوف يتكسر علو بني إسرائيل سوف يحطم تماما لكن بأمثال عمر وبامثال ابي عبيده وبامثال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذه بشرى قرانيه لكنها بشرى مشروطه بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى وبكلام رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم النصر قادم للمسلمين لكن الله سبحانه وتعالى وصى المسلمين اجمعين اذا كنتم تريدون ان تعودوا فعليكم ان تعودوا كما عاد عمر إذا كنتم تريدون أن تفتحوا بيت المقدس فقد فتحا عمر بن الخطاب ليس بأمور الدنيا قال نحن قوم اعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزه في غيره أذلنا الله لقد دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يوصي المسلمين أجمعين أنكم أيها المسلمون إذا ما تمسكتم بدين الله أعززتم أمر الله كان فيكم أمثال أبي عبيدة وأمثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسوف تعلو راية لا إله إلا الله محمد رسول الله على رأس أم اليهود وغير اليهود إذا كان الناس يريدون أن ينصروا دين الله فهذه وصية بعض آيات القرآن الكريم من أراد أن يعود فعليه كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ملئت الكتب بهذا الكلام لكنها كانت وصية تحذيرية كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم خذ بنا واصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا هداتا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك عفوا من عندك يا رب العالمين اللهم أخرج من بيننا من يريد كيدا بدينك يا رب العالمين اللهم اهد المسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم قوي شوكتهم واعلي رايتهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين اللهم خذ بنا واصينا اليك أخذ الكرام عليك اللهم اقذف في قلوبنا الشجاعه والشهامه وحب القران اللهم انا نسالك حب القران والشجاعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكالنبي اللهم انا نسالك شجاعه كاصحاب نبيك اللهم اجعلنا من الذين يرزق يرزقون بدخول بيت المقدس اللهم اجعلنا من الذين يرفعون راية الإسلام على بيت من بيوت الله في يوم من الأيام اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وصلاة في بيتك المقدس يا رب العالمين اللهم اكسر شوكة اليهود يا رب العالمين اللهم ارادنا واراد الإسلام والمسلمين بكيد فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بكيد فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل دائره السوء تدور عليه يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا اللهم انا نعوذ بعزتك ان نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا يا رب العالمين اللهم اكلعنا بعينك التي لا تنام واحفظنا برعاياتك التي لا ترام اللهم ان المخربين والمفسدين من اعوان الملاعين يريدون كيدا ببلادك وبلاد المسلمين فكل المسلمين ناصرا يوم قل الناصر اللهم اهدنا بتهيدك وانصرنا بالاسرك اللهم اعلي راية الاسلام يا رب العالمين اللهم عليك بكل جبار يقتل من المسلمين او يؤذي المسلمين او يدبر الكيد للمسلمين اللهم لا تدع له بعد اليوم راية ولا ترفع له بعد اليوم غاية اللهم احصي بعددا واقتلهم بددا ولا تغادر ولا تبقي منهم احدا اللهم اراد بمصر خرابا فانتقم منك اللهم اراد بمصر كيدا فاجعل كيده في نحره اللهم اراد بمصر تدبيرا للسوء فاجعل التدبير يدور عليه هو وحده اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم اراد خرابا ببلادك فاجعله من اهل القتل هو وحده يا رب العالمين اللهم استجب دعواتنا كما امرتنا بدعائك اللهم اجب دعانا يا رب العالمين اللهم ان من دعاك بليل ومن جار اليك وهو ساجد ومن لجأ اليك بعين باكية ومن رفع اليك يديه في لحظة مسكنه اللهم لا ترد الجميع الا وقد أجبت دعواتي يا رب العالمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال القاده واصلح احوال البلاد واصلح احوال البيوت واصلح أحوال الرجال واصلح احوال الاحزاب واصلح احوال العلماء واصلح احوال البيوت واصلح احوال المسلمين اجمعين بلنا يا رب العالمين ان لم تجب دعواتنا بلنا يا رب العالمين اذ رددتنا ونحن خائبين بلنا يا رب العالمين اذا رفعنا ايدينا من ينصرنا لا ينصرنا شرق ولا غرب انما الناصر انت وحدك فاللهم انصرنا يا رب العالمين على عدونا اللهم وحد صفوف القادة ووحد صفوف الزعماء ووحد صفوف المسلمين اللهم بصرنا بكتابك وذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوتا وانا الليل واطراف النهار اللهم ارزقنا بالقلب غير القاسي اللهم اربط على قلوبنا اللهم احيي الامل في قلوبنا اللهم حركنا بطاعتك وابعدنا عن معاصيك اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي هتكت عصمتنا وقللت ارزاقنا وسلطت بعضنا على بعضه يا رب العالمين اللهم انا لا نريد ان نبرح المكان الا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين اللهم تجاوز عن زلاتنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم اغفر لنا اجمعين يا رب العالمين اللهم لا تردنا لبيوتنا الا سالمين غانمين اللهم انا نسالك من كل خير سالك من وعبدك ورسولك محمد اللهم انا نعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ورسولك محمد اللهم انا نسالك من الخير كله عاجلي واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من الشر كله عاجلي واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة يرحمك الله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 أم حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّ إنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخباركم.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 لا يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم الله اكبر سمع الله لمن حميده الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا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 ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا, فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وانتم الاعلى والله معكم والله معكم ولينيتراكم اعمالكم والله معكم ولينيتراكم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وَإِن تؤمنوا وتتقوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فيحفكم, فيحفكم تبخلوا ويخرج يَسْأَلُكُمُهَا ها تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ تدعون تدعون لتنفقوا في سبيل الله، تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل؟, تدعون في سبيل الله فمنكم من يبخل. ومن يبخل، فإنما يبخل عن والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم وَإِن تَتَوَلَّوْا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمْثَالَكُمْ الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله في اختصرية معنا في المسجد بره وهي في حاجة المساعدة اختصرية في